وَإِنِّمْرَأَتٌ خَافَتْ مِنْ دَاعِلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَهُ وَصُلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُ الْشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا